والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى, ثم استوى على العرش يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم